سبع استمع إلى الحوار وأعده ثم قرأه وأجب عن الأسئلة أدنى أهلاً وسهلاً يا هارون أهلاً بك يا أمي أين والدك؟ هو في السيارة وأين أختك مروة؟ هي في السيارة مع والدي